مانلوم اللي يحب وصار مجنون مانلوم اللي يحب وصار مجنون مانلوم اللي يحب وصار مجنون انا بالدنيا معزومه وغريبه الحبيب اليوم عن حبيبته عايشين بالدنيا معزومه وغريبه الحبيب اليوم غايب عن حبيبته ما نلوم اللي ابني مرسوم التراف وكل ملي من الوفا وانقل الحظ النصيحه انت يا وين الحقيقه وانت اجمل عاطفه غيرك ابدا ما عشقنا وماكو غيرك نعشقك والجرح ما غيرك طبيبه الحبيبي اليوم غايب عن حبيبته والجرح يا ما غيرك طبيبه الحبيبي اليوم غايب عن حبيبته معنلو من هبوي اللي صار مجنون ماني لو اللي يحب اللي يحب ولصار مجنون بنعيش صار بزمن نفس بلا يوم يحب ولصار مجنون بنعيش بزمن نفس بلا يوم عايشين الحبيب اليوم جاي بعن حبيبته عايشين دنيا ما نومه المنتج والحالم الوحيد لهذا العمل مؤسسه الخليج الفني اداره الانتاج بشار سعد اللي حب وصار بعد والصوره بخيال تجسد الوان العشيه قم حطت قلبنا نسمع اسم محبوبي يديك ما يضم روح بخيالك نار شوقي يحتريك واحنا حبنا وياك ثابت لا تظننا نفتري وياك حياتنا وامالنا مو عجيب الحبيب اليوم غايب عن حبيبه اويا غايبنا واملنا ومو عاجيب الحبيب اليوم غايب عن حبيبه ما نلوم اللي يحب والصار مجنون ما نلوم اللي يحب والصار مجنون ما نلوم اللي صار بتمن نفسي بلا يور ما نلوم اللي يا عن عن حب اللي حب وصار مجنون فيك يا حسين اعتقدنا ومعتقدنا يفتخر اول حروفك حسمنا كل معالي الملكفور فيك يا حسين اعتقدنا ومعتقدنا يفتخر اول حروفك حسمنا كل معالي دو كبل سين افتخرنا وصرنا برسوم العمر يا اكل شدت عزمنا والصبر لوننا الصو والصبر وياك يا محل عذيبه الحبيب اليوم غايب عن حبيبه والصبر وياك يا محلى حبيب الحبيب اليوم غايب عن حبيبه ما نلوم اللي يحب والصار مجنون ما نلوم اللي مجنون ما نلوم اللي مجنون بنعيش في صارو بتمن نفس بلا ما يوم مانلوه اللي حب والصار مجروح بنعيش في صارو بزمن نفس بلا يوم عايشين بالدنيا معزومو وغريب الحبيب اليوم لا يدع عن حبيبته عايشين بالدنيا معزومو وغريب يا حبيبي اليوم غايب عن حبيبته ما نلوم اللي حب وصار مجنون ما نلوم اللي حب وصار مجنون عاد يحسن اللي عاشق بك واجب يستعوض وكون بدمعي تو الضو روح الصل الفرو وكون كل يا حبيب وياها اسمك الحفاوات لو سهب غير قديلين بحسره الهم ينطبر ندري غايه العشق بس كل ما النصيب الحبيب اليوم غايب عن حبيب ندري غايه العشق بس كل ما النصيب الحبيب اليوم غايب عن حبيبه ما معلوم اللي يحب واللي صار مجنون مانلوم اللي حب والصار مجنون مانلوم اللي حب والصار مجنون انا عايش انكسار بيتملى النفس في العيون مانلوم عايشين في دنيا معزومه الحبيب اليوم غايد عن حبيبه عايشين دنيا معذومه وغريبه الهندسه كلمة الحسيني